الحمد لله حمدا يليق بجلاله وكبريائه وعظمته التي لا تطيقها العقول والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما ذلك هذا هو اللقاء الرابع والتسعون في صلد أحاديث الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وعندنا عادة أننا نذكر بين يدي كل درس فائدة حديثية. لماذا التسهي؟ ريثما نخصص إن شاء الله مجالس لعلم الحديث للرجال لذلك أقول. سبق في الدرس الماضي انتكلمنا على ان العلماء يقولون بماذا تثبت لا. عدالة الراوي. الراوي قلنا بأحد أمرين الأمر الأول ما هو استفادة. الاستفادة الأمر الثاني ما هو تنصيص, تنصيص أحد الأئمة على أن هذا الراوي ثقة وهي اشترط أن يكون معه إمام آخر لأن هذا وصف التذكير وصف على خلاف بين العلماء أشرنا إليه البارحة واليوم نقف مع قائدا عوفا وعند أهل الحديث أن الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى عند وقاعها كل حامل لهذا العلم كل حامل لهذا العلم معروف العناية فهو عدل كل حامل لهذا العلم معروف العناية فهو عدل محمول في أمره على العدل حتى يتبين جرحه حتى يتبين جرحه وابن عبد عندما قال هذه القاعدة فهناك من تلقاها بالقبول وهناك من اعترض على هذه القاعدة وهذه القاعدة في الحقيقة تخالف قاعدة تخالف قاعدة من قاعدة من الحبان، ومنهم من قال خلاف دقيق على كل لاحظوا أن ابن عبد البر عنده الأصل في آل العلم العدالة، ودليله حديث معلوم تكلم فيه العلماء وهو يحمل هذا العلم. من كل خلف عدود يحمل هذا العلم من كل خلف عدود ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين إلى آخر الحديث وهذا حديث ورد بسية وبألفاظ قد ورد مرة بسيغة الأمر ليحمل الأمر بواسطة ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوده والحديث فيه كلام طويل وعريض كما يقولون ضعفا وتصحيحا الإمام أحمد عندما سئل وقال له بأنه كأنه كلام الموضوع فقال بله هو صحيح وعندما سئل عن أحد رواه فقال لا أدرس به فما المراد بالصحة؟ هل المعنى أن ألفاله صحيحة؟ وأن معانيه صحيحة؟ أم هو الصحة لاستلاحي؟ وابن عبد البر وكذا القرطبي وكذا ابن كثير وكذا الهيثم وكذا ابن الوزير كأنهم يذهبون إلى صحة الحديث والشيخ الألباني ذكره في بعض كتبه كالسلسلة الأحاديث الصحيحة وسكت عليه وبعضهم تكلم فيه والصحيح أن الحديث لو طرق كثيرة حسن بعض مشايخنا ولكن بالنظر إلى الطرق فهو حديث ضعيف فهو حديث ضعيف وما هو وجه استدلال ابن عبد البر من هذا الحديث جدلا قلنا بأنه صحيح مع أنه لا يصح لأن الحديث فيه إخبار بعدالة ماذا؟ عدالة حملة هذا العلم من كل خلف من كل خلف فلذلك ابن حبان ايضا عنده كما في الثقات اذا رجعتم الى مقدمة كتاب الثقات وقد ذكر ايضا هذا الحافظ في لسان الميزان قالوا بان العدل ما هو من هو قالوا ان العدل من لم يعرف فيه جرح ان العدل من لم يعرف فيه جرح إلى التشريح ضد التعديل فإذا إذا لم يعرف فيه جرح فهو عدل فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه أو جرحه هذا طبعا قال به كثير من العلماء مع أن هذا لا يسلمون لهم أيضا لماذا فأنتم ترون أن الخطيب البغدادي في في معرفة أصول علم الرواية يرد هذا ويقول وزعم أهل العراق أن العدالة هي إظهار الإسلام وسلامة المسلم من فسق ظاير فمتى كانت هذه حالة وجب أن يكون عدل وهل يسلم لهم هذا لذلك تسمعون دائما أنهم يقولون عدالة الراوي فيها تفصيل وأن ابن البر يعدل كل أهل العلم والقاعدة المعلومة أن الأصل في الإنسان عند الحديث التوقف وقيل الأصل فيه الجح حتى يرد العكس أما هناك من فصل قال الأصل في أهل العلم العدالة ولذلك المالكيين لا يقبلون شكاية في آل العلم من من الجهلة طعن في دينهم طعن في شيء من هذا القبيل والصحيح أن يقال إن من لم يثبت فيه عدل ولا جرح هذا حديثه ضعيف هذا حديثه ضعيف وشيخنا أبو غدا وعلماء الهن كاللكنوي وغيرهما ماذا قالوا قالوا الأصل فيه أنه عدل يقبل حديثه وهذا غير صحيح واجن عبدالبر يرى أن حملة العلم كلهم عدول كلهم عدول وقد أنكر المتأخرون هذا الاستنباط وهذا التفسير الذي فيمه ابن عبد البر من حديث قلنا هو يذهب الى صحته وهو ضعيف لماذا قال لان المتاخرين فهموا ان ابن عبد البر يجعل العدالة وصفا ثابتا هذا فهموا هذا يجعل العدالة وصفا ثابتا بمجرد الإسلام يجعل العدالة وصفا ثابتا بمجرد الإسلام ولذلك عمليا ابن البر جرح حتى بالجهالة في مواضع كثيرة ورد بها أحاديث روها مشهولان لا طعن عليه إلا بالجهالة طبعا وتجدون هذا في, ماذا؟ في التمعيد وفي الاستيعاب وفي الاستيعاب فإذا ابن عبد البر ما دام أنه طعن وكأنه ضرب هذه القاعدة أو هذا الفهم الذي فهمه المتأخرون فيدل على أنه لم يعني إثبات العذالة لكل من روها لكل من روها يعني تأصير طبعا إنما جعل هذا في تحقيق العذالة يعني لمن حامل العلم واعتنى به أما المجاهيل الذين لا يعرفون العلم فالأصل عنده أنهم مجاهيل. فيشترك الاعتناء بالعلم الاعتناء بالعلم لأنه يقول افهموا ماذا يقول يقول الاعتناء بالعلم يوجب الشهراء فإذا أوجب الشهراء إذن ارتفعت الجهالة ارتفعت الجهالة فهؤلاء هم الذين قال بعدالتهم وليس كل مسلم عنده عدل يعني مسكوت عليه، بل يقول إذا كان معروفا بحمل العلم والاعتناء به، فهذا إذا كان كذلك لابد أن يكون مشهورا والشرات ماذا تفعل؟ تنافي الجهل، تنافي الجهل. عبد البر لم يقل كل مرة والحديثة وعدي. هل قال كل مرة والحديث لا؟ فالذي اعترض عليه ظن أنه يقول كل من روى الحديث فهو عدي فاذا فيكون على هذا على هذا التوجيه لقاعدة ابن عبد البر وقد وجهها بعض العلماء بما ذكرنا لكم فيكون ماذا تكون قاعده صحيحة تكون قاعدته صالحه يعني في الرواه الذين يعتنون ب العلمي حتى أصبحت لهم شورا مستثمرة بين الناس لا تنكر وارتفعت جهالتهم هؤلاء هم الذين يتكلموا عنهم من يتكلم عنهم الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى واضح فإذا افهموا هذا جيد هو لا يعدل كل كل من روى الحديث إنما من حمل العلم واعتنى به حتى أصبح مشهورا فبه ارتفعت الجهالة فبه ارتفعت الجهالة واضح هذا طيب العناء نعم ولهذا يقع على إطلاقه أحدا وله لا يعني ينبغي أن يكون مشهورا بين الناس لأنه من حملت الحديث وبأنه لم يثبت الآن يتكلم عن شخص لم يثبت فيه قول بجرح ولا بماذا ولا بعد أما إذا قيل فيه بأنه عد هذا خلاص جاوز القنطرة واستدلو بأدلة يعني مثلا حديث للعراب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال إني رأيت الهلال قال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال نعم قال يا بلال القائل هو رسول الله يا بلال أذن في الناس أن يصوم غدا أذن في الناس أن يصوم غدا ما وجه الدلالة هنا في من هذا الحديث ايش هي وجه الدلالة وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبيل ماذا خبر الأعراب وشهادته من غير أن يختبر عدالته بشيء إنما أسو في العدل سوى ظاهر إسلامي ظاهر إسلامي فقط عتبره ظاهر إسلامي أيضا قالوا بأن الصحابة هذا كما قرروا الخطيب وغيره في الكفاية في معرفة أصول علم الرواية عملوا الصحابة عملوا بأخبار النساء وعملوا بأخبار العبيد وعملوا بأخبار من تحمل الحديث وهو طفل لكن شريطة أن يؤديه فهو بالغ بالغ تحمل الحديث طفلا وأدهه بالغا ولذلك اعتمدوا في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام على ظاهر الإسلام ولن يشترطوا كذلك قالوا بأن الناس لم يكلفوا معرفة ما ظاهر عنهم هل كلفوا بذلك؟ لا إنما كلفوا الحكم بالظاهر ولذلك يقول يقولون أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى الصلاة ولا يصح مرفوعا وحتى إنه يقال هذا من كلام بعض التابعين وبعضهم ينسبه للإمام الشافعي الأشياء المغيبة لن امر ولم نكلف بمعرفتها هل كلفنا لا ولكن ومع ذلك فالراجع مذهب الجمهور الراجع مذهب الجمهور لانه يقتضي الاحتياط للروايه يقتضي الاحتياط للرواية المقصود توثيق الراوي نحن الآن ممكن أن نقول ما ذكرنا لكم ما ذكرنا كله صحيحا ولكن لمن للتعريف بالراوي أم توثيق الراوي هذا وهذا يعني شيء دقيق هذا الذي ذكرنا يعني الذي ذهب إليه المحبان وتمعه من تبعه على ذلك هل المقصود به توثيق الراوي أم المقصود به التعليف بالراوي المقصود به ماذا المقصود به التعليف بالراوي لا التوثيق ولكن الجمهور يقولون على ان الرواية احتاج فيها إلى الاحتياط إلى الاحتياط فتوثيق الراوي غير تعريف الراوي تعريفه قد يتساهل فيه ويقال بالقاعدة التي ذهب إليها ابن عبد البر والتي ذهب إليها غيره كمن حبان وغيره فلذلك المقصود ماذا؟ المقصود توثيق الراوي فهذا إذا كان مقصود توثيق الراوي لا بد من الاحتياط لا بد من الاحتياط ولذلك الخطيب المغدادي ذكر أجوبة وعندما ذكر أن الراجح هو قول الجمهور ذكر أجوب كثيرة فمن ضمن الأجوب التي ذكر قال يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالة من عنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالة من عنه هل روايته عنه تكون تعديلا أم لا تكون تعديلا الجواب روايته لا تكون تعديلا ولا خبرا عن صدقه كما قرر علماء الحديث لا تكون تعديلا ولا خبرا عن صدقه وما ذكره الحافظ ذهب وحكاه عن الجمهور وتعقبه عليه الحافظ بن حجر يعني عندما ذكر الحافظ الذهاب كلاما تعقبه وقال وهذا الذي نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد إلا المحبان ثم قال نعم هو حق في حق من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه في حق من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه فإذا كأنه يقول ما دام إليه الحافظ ذهبي وما دام إليه الخطيب والحافظ ذهبي للسماء والجمهور يقول هذا في نظر والعلماء قالوا وفي نظره نظر ما نسبه الحافظ ذهبي إلى الجمهور يقول فيه الحافظ ابن حجر هذا في نظر ويقول العلماء وفي نظر الحافظ نحذر نظر لماذا؟ أنه ليس في كلام الإمام ذهبي ما يشير إلى تنصيص الجمهور على هذه القاعدة وإنما يفهم منه أنه قد استنبط هذه القاعدة من جملة أحاديث كيف؟ جملة أحاديث صححة الجمهور وفي أسانيبها رواة لم يوفر توثيقه من أحد، لم يوفر توثيقه من أحد، بل الحافظ نفسه، حافظ حجر رحمه الله تعالى، يعني مع تعقبه للذات يتبع هذه القاعدة ويحكم بمقتضاه على أحاديث غير قليلة بالصحة أو الحسن، كما هو معلوم لكل من يضع في تخرجاته ولا سيما في كتاب ماذا؟ في كتاب في فتح الباري أو في كتاب التنخيص الحبيب التلخيص الحبيب فالصحيح أن يقال إن العلماء يفرقون بين التوثيق وبين التعريف وقول الجمهور هو الراجح وما ذهب إليه المحبان إذا كان فعلا يتكلم كما قال بعض العلماء يتكلم عن أناس شهر اشتهارا مستفيضا بعلم الحديث وبالعناية به ولم يطعن فيه فهذا يمكن أن يكون مثل هؤلاء يستأنس بحديثهم يستأنس بحديثهم والله تعالى أعلم وأحكم وإن شاء الله نتابع باقي القاعدة بعد العيد لأن كما كما تعلمون يوم الجمعة يوم عرفة هلا ثم بعد العيد إن شاء الله سنستأنف بإذن الله عز وجل نسأل الله أن يبارك طاعاتكم وأن يبارك أعمالكم وأن يرفع درجاتكم وأن يحقق آمالنا وآمالكم ويخفف آلامنا وآلامكم وأن ينصر الجهاد والمجاهدين لإعلاء كلمته كما نسأله تعالى أن يحفظ المجاهدين والمسلمين الذين لهم غيرة على الدين والذين لهم صولات وجولات كما نسأله سبحانه وتعالى أن يكون مع المصدعفين وأن يفك أسر المسجونين المظلومين وأن يفك أسر العلماء بعض السجون مقبرة للعلماء كسجون السلون وكسجون كثير من الطواغيت، صلى الله عليه وسلم أن يطلق صراحهم وأن يمكن المسلمين من رقاب اليهود والنصارى ومن يحارفهم وأن يجمد الدماء في أعناقهم وأن يحرقهم بناره وأن يجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين وللمجاهدين آمين آمين يا عبد العالمين تفضل صم الله وتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الفصل. باب الرجل يوضئ صاحبة باب الرجل يوضئ صاحبة نعم هذه الترجمة كما قلت لكم دائما ركزوا معي جيدا. البخاري عندما يقول المسألة فيها خلاف يقول كلاما يوهم. ولا يجزي يقول كلاما يحتمل ويحتمل فمسألة الاستعانة على الوضوء كما ذكر الشافعية والمالكية على ثلاثة أقسام وسيأتي إن شاء الله التفصيل فيها فإذن هذه الترجمة فيها الصراحة ولا يعني يحتمل ويحتمل يحتمل ويحتمل ولذلك لم يصرح مباشرة نعم حدثني محمد بن سلام طيب محمد بن سلام هذا سبق لكم عدة مرات وهو محمد بن سلام البيكندي البيكندي وهذا كان من الأئمة الكبار وكان خفيف وهذا طالب العلم ينبغلين يكون هذا خفيف الكتاب سريع في كتابة الحديث يقولون من صفات طالب الحديث أن يكون سريع الكتابة فمرّةً يعني, يعني كان سري في الكتاب ضاع قلمه حفّي قلمه فقال قلم بدينام فتساقطت على أقلم وهذا سبق الترجمته لا نطيل في ترجمتي نعم قال أخبرنا ولا طبعا سبق لنا في كتاب الإمام وغيره نعم أخبرنا يزيد بن هارون هذا أيضا سبق لنا ترجمته نعم ترجمته عن يحيى يحيى على بن سعيب الأنصاري نعم سبق أيضا في مدء الوحي عن موسى بن عقبة موسى بن عقبة أيضا سبقت ترجمته بتوسع ها. مم. عن قريب بن مولى بن عباس عن, عن قريب سبقت أيضا ترجمته مم. عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه السلام. وسلم هذا إذن لاحظوا يعني من لطائف الإسناد قبل أن ندخل إلى المتن، يعني ذكر البخاري كعادته تنويعا في السياق ما, ما هي الأنواع التي ذكر هنا ذكر أولا التحديث حيث قال حدثنا ثم قال أخبرنا ثم ذكر, ذكر العنعان ذكر زين، ثم أيضا ماذا من لطائف إسناد هذا الحديث في ماذا سودانسي نعم وفي ماذا؟ رواية ثلاثة من التابعين في نسق واحد في نسق واحد وطبعا من هم؟ يحيي بن سعيد أنصاري, يحيي بن سعيد أنصاري. موسى بن عقبار قرأي مولي, ع... مولى بن عكباس آه قرأي أيضا ولكن حتى مما يذكر في هؤلاء التابعين فبعضهم من أوصاف التابعين، فإذا ورواته أيضاً ماذا في من الطائف الأسناب؟ ماذا فيه؟ عبد الله بن سلام من هذا؟ البيكندي محمد بن سلام البيكاني. فإذا وآخر الواصد، وأخر مدلّي. فإذا هو ما بين مدني وواسطي وبكندي وبكندي نعم تابع أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاد من عرفت عدل إلى الشعر إلى عدل لما أفاد من عرف رسول الله صلى الله لما من عدل أي نعم. فقد حاجته قال سامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ فقل دقيقة هذا الـ هذا الـ الحديث إنما ذكره البخاري ليبين لنا أنه يجوز أو تجوز الإعانة في الوضوء تجوز الإعانة في الوضوء ولكن البخاري هل جزم بذلك أم لم يجزم لم يجزم لم يجزم هل جزم بذلك أم لم يجزم لم يجزم بذلك حيث قال باب الرجل يوضع صاحبه الإعانة في الوضوء ذكر الإمام النووي وهو شافعي المدهب أنها على ثلاثة أقصى ركزوا جاي على ثلاثة أقصى الإعانة على إحضار الماء للمتوضع أن يعينه بأن يحضر له الماء يأتيه بالماء هذا فيه شيء أم ليس فيه شيء ما فيه شيء, ما فيه شيء. مطلقا الجواب مطلقا ماذا نعني بقولنا مطلقا سواء كان بطلب منه أو بدون طلب إذا كان قال الشخص المتوضع أعطيني ماء ساعدني على الحصول على الماء فإذا لم يطلب منه أو كان بدون طلب إذا طلب منه أو لم يفق منه هل هذا فيه شيء؟ هذا لا شيء فيه لا كراعة فيه ولكن لو طلب الماء من شخص لا يملك إلا ماء يمكن أن يتوضأ منه هو هل يجوز له أن يعطيه الماء؟ هل تكون هناك إثارة؟ لا إثارة في القروبات. على الراجح على الراجح فلذلك العلماء نصوا على أن الإنسان إذا عنده ماء للوضوء فلا يجوز له أن يعطي الماء لغيره وهو يتين لأنه يكون لا يعظم حرمات الله أو مثلا يقول له أموال للحج يعطي المال لغيره ولا هو غيرك ليست له استطاع فالمفروض أن تحج أنت كما يفعل كثير من الناس هو يملك استطاع يحج يعطي الأموال لأبيه أو لأخيه ولا يحجه ولربما يموت وهو لم يحج وهذا خطأ والبعض أيضاً في الصف الأول يطرق الصف الأول ويعطيه من غيره إلا إذا كان في الصف الأول من ليس من أهل العلم ولا من يحسن ترقيع الصلاة كما يقول الفقهاء، ورأى شيخا فيقدمه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي لي ينقل الأحلام والنغاء وقد فعلها بعض الصحابة رأى شخصا في الصف فجذبه وجبده ودخل فنظر الناس إليه فأخبرهم بهذا الحديث ولذلك تجد في بعض الأحيان في الصف الأول بجانب الإمام ناس عندهم صراويل لربما إذا ركع يعني الله مستعان صراويل النوم وهناك في الصف الثاني مشايخ المفروض أن يتسابق ولكن يتبغي أن يقدم هؤلاء فالإمام أدرى فإن بغي أن يقول له تقدم أنت يعني مثلا جبل وقع الإمام الشيء ماذا يفعل ماذا يفعل فلذلك الإيطار في القربات لا يجوز. كذلك في بعض مرحيان في مجلس العلم الواحد يقدم طالبا ويعطيه ليصرده هو لا ما ينبغي إلا إذا كان هو أتقن منك فإذا كان أتقن منك نعم يقدم وإلا فيقوله إنك لا تعظم حرمات الله فإذا هذا حلول حلول الشيشية ما يرد أنه يعينه بإحضار الماء مطلقا سواء كان بطلب أو بدون طلب هذا لا كرأة فيه هذا لا كرأة فيه أصلا وهذا ما قرره كل العلماء كل العلماء بل في المذاير الأربع قرروا انه لا كراهة فيه وان كان البعض قال خلافه افضل معنى الافضل خلافه هذا قال به من قرره الحافظ محاجر ولكن هذا لا ينتفت اليه لماذا لانه لا مكروه فيه ولا لا دليل على كونه مكره أصلاً إعانة خلاص وباب التعاون معروف في كل شيء هذا واحد القسم الثاني الإعانة بصب الماء إما الإعانة على إحضار الماء هذا قسم وإما الإعانة بصب الماء ماذا بصب الماء يتوضّع المتوضّع واحد يتوضّع وثاني ماذا يفعل يصب عنه الماء هذا الذي قال فيه العلماء خلاف الأولاء هذا الذي قالوا فيه خلاف الأولاء كيف خلاف الأولاء قال الأولاء لا يفعل الأولاء لا يفعل إذا لم يكن بالضرورة أما إذا كان بالضرورة حتى المانكيه حتى الشافعية قالوا خلاف الأولاء والراجح ماذا قالوا؟ الراجح ماذا قالوا؟ الهواتف يعني انظر انتظروا بارك الله فيكم. ماذا قالوا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عندما كان بعض الصحابة يصب عنه الماء هل كان لضرورة أم لغير ضرورة؟ هل كان لضرورة أم لغير ضرورة؟ طبعاً لغير ضرورة. لكن قالوا لم يكن بطلب من النبي صلى الله عليه لم يكن بطلب من النبي إسماعيل حتى هذا يقال لهم هذا بعيد لأن النبي إسماعيل كان معه من يحمل له إداءه في كل وضع كان معه عبد الله بن سعود وكان معه أسامة وكان معه النضير وكان معه غيرهم فإذا نقول الصحيح لا بأس بالإعانة على الوضع يصب له الماء ويتوضّع، وأما من قال إنه فيه كراه فهذا قول لا يُتَفَتُ إليه، لأن أسامه بن زيد كان يصب الماء للنبي صلى الله عليه وسلم، والمغيرة بن شعبه أيضاً كان يصب الماء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضّع، فإذا لا كراه فيه. إن كان الأفضل أن يفعل إنسان بنفسه دون أن يحتاج إلى غيره ليكون الثواب أكثر هذا الأفضل لو قالوا بهذا نعم لو فعل تلضع بنفسه ليكون الثواب أكثر لكان أفضل <تصفيق> أما أنه قل لا يجوز فلا واضح هذا؟ هذا القسم كم؟ القسم الثاني القسم الثاني وقلنا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى من يصب عليه الماء، فصب له أسامة، وصب له من آخر، أصب له المغيران، الله من سعد، وغيرواهم، وغيرواهم. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث نوع أن يباشر الإنسان أعضاء الوضوء عن الشخص. هذا النوع الثاني، أعفوا الثالث، هذا فيه كلام. وكأن البخاري عقد هذه الترجمة للقسم الثالث أما الأول والثاني لا خلاف فيه ما. إنما خلاف لا يتبت إليه في مسألات خلاف الأولى خلاف الأول معناه أنه يجوز لكن أفضل تركه وأن القسم الثالث فكأن البخاري كما قال بعض شراحي تراجم البخاري كأن البخاري عانى القسم الثالث إيش هو القسم الثالث القسم الثالث أن تباشر أن يباشر الإنسان أعضاء الوضوء عن الشخص الثاني يعني أنت تغسل له وجهه تغسل له يديه تنسح رأسه تنسح أذنيه تغسل رجليه هذا القسم الثالث هذا يجوز أو لا يجوز هذا البخاري لم يقول يجوز أو لا يجوز البخاري ترجم وجعل الأمر كأنه مسألة خلافية وهي كذلك فلذلك لم يقل بالجواز ولم يقل بعدم الجواز هناك من قال ومرأكم أنتم هناك من قال هذا القسم كالقسم الثاني بلا فرق يعني أن يصب له الماء وأن يغسل له وجهه لا مأس. قال لا فرق بين هذا إذا كان هذا تجوز الإعانة حتى هذا القسم تجوز فيه الإعانة إذا كان يجوز له أن يصب الماء على أعضائه كذلك يجوز له أن يباشر غسل أعضائه فإذا كان الإنسان يجوز له أن يعينه في ماذا في الوضوء كذلك يجوز له أن ينسل له أعضاءه هذا الطريق والراجع إن شاء الله أن هذا لا نقول لا يجوز ولكن نقول لأنه أتى بالفرائض ونوى هو ولكن نقول ماذا نقول إذا كان محتاجا لذلك فلا بأس وإن لم يكن محتاجا لذلك فهذا يمكن أن نقول فيه خلاف الأولى خلاف الأولى أو نقول مسألة خلافية أو نقول إذا لم يكن محتاجا في المسألة محل نظر محل نظر وتأمل لا نقول بأن الوضوء لا يصح مثلا هذا جدل واحد غسل يديك وغسل وجهك وطبعا غسل مسح رأسك وغسل رجليك وذنيك وغسل رجليك هل يجوز لك أن تصلي بهذا بهذا الوضوء؟ الجواب نعم يجوز لك فإذا فعلين فنقول إنما البخاري توقف البخاري توقف ولكن القياس ماذا؟ يستفاد منهم يستفاد منهم كون الإنسان يباشر أن أعضاء, أعضاء الوضوء على المتوضّب مثله مثل صب الماء على أعضاء المتوضّب ولا فرق هذا قال فيه كثير من العلماء يعني إذا كان يعينه فكذلك هنا يجوز تجوز إعانة إذن إذا كانت هنا جائزة كذلك هنا تكون جائزة وتعقب هذا المالكية والشافعية وقالوا إذا كان بدون احتياج فلا يجوز إذا كان بدون احتياج فلا يجوز واستدلوا بأحاديث الذين قالوا لا يجوز قالوا بأنه ورد حديث في النهي ورد في الحديث أن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أنا لا أستعين في وضعي أنا لا أستعين في وضعي فقال العلماء الذين يرون الجواز هذا الحديث جدلا وحديث باطل لا يصح جدلا لو صح فاذا سيكون المنع في الأوج الثلاثة كلها، المنع في الأوج الثلاثة كلها، ولذلك العلماء قالوا بأن هذا الحديث باطل لا أصل له، لا أصل له، بل الصحيح إن شاء الله الجواز لكنه في خلاف الأولى، في خلاف الأولى، وأن مباشرة لغسل يعني أعضاء على المتوضع لغير الضرورة فالمالكية عندهم تمنع لاستنابة لمن يستطيع أما لمن لا يستطيع قالوا جائز قالوا جائز هذا هو فيما يتعلق عن الحديث اقرأ الآن الحديث نعم أت... الآن اقرأ الحديث عن أسامة بن زيد إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاد من عرفت عدا ليشيع فقد حاجته قال أسامة بن زيد <تصفيق> فجعلت أصب عليه ويتوضع فقلت يا رسول الله أتصلّي فقال المصلّى أمامه قال يا رسول الله أتصل لا أعيد النضوء عيد الحديث السابق هذا هذا اه قال المصلّى أمامك نعم تاني يعني هذا في ماذا ماذا استنبط من ااا من هذا الحديث العلماء اسمعوا جيد قال يا رسول الله اتوصلي قال المصلّى أمامك اتوصلي يا رسول الله قال المصلّى أمامك يعني يقصد لما وصل المزدلفة توضّع وقال قال يا رسول الله filt قال المصلة أمامك قال المصلة أمامك أولا فيه تنبيه من فيه تنبيه الفاضل أو تنبيه من المفضول للفاضل تنبيه المفضول للفاضل فيه تنبيه المفضول للفاضل فلذلك كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم المصلى أمامك ويجوز يأخذ من هذا الحديث أن ماذا أن ينبي الطالب شيخه أن ينبي الطالب شيخه واضح فلذلك قال له يا رسول الله الصلاة المصلّى تصلّى المصلى أمامك لأن الشيخ قد ينسى فيجوز للطالب أن ينبهه كما مصر العلماء أنه قد يقول الطالب للشيخ الصلاة واجبة الصلاة واجبة هو يعرف أنها واجبة ولكن ينبهه ينبهه نعم حدثنا عمرو بن علي قال ثم أيضا ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمامك قال العلماء استنبط منه يصلي المغرب والعشاء بالمزدرفة جمعا يعني. طيب جمعا وتصل بأذان واحد طبعا خلاف المالكية وإقامتين وإقامتين بأذانين وإقامتين متى وصل يصلي قيل في وقت المغرب أو في وقت العشاء لكنه إذا خشي خروج الوقت ماذا يفعل إذا خشي خروج الوقت ماذا يفعل ها؟ علماء قالوا إذا خشي خروج الوقت بأن تأخر به السير تأخر به السير لكثرة الحجاج فماذا يفعلون إلى قبيل الفجر هل يترك صلاة لا يصلي المغرب والعشاء إلى أن يصل الجواب لا بل يصلي وإن كان إن فعل قبيل الفجر صلاته صريحة ولا تثريب عليه وقد نص العلماء في, في هذه المسألة وذكروا قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة من كان يؤمن بالله ويوم الآقل فلا يصلي يم العصر إلا في بني قريش لاحظتم فلا يصلين العصر إلا في بني قريش فإذا جماعة من الصحابة عندما دخل وقت العصر صلوا والطائف الثاني لم تصل والذين صلوا لم يعترضوا على من لم يصلي والأنس صحيح فلذلك قال العلماء لأن للصلاة لأن بالصلاة وقتين وقت عام أو دخولها ووقت أو قل وقت زمني وقت مكان وقت زمني ووقت مكاني فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت لا أمادا الزمن المكان المكان والنصوص العامة وقتت ماذا؟ الزمان فطائفة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله وليوم آخر فلا يصلي يوم العصر إلا في بني قرية وهي كناية عن عدم تأخرهم وليس كناية عن تحديد الصلاة في المكان ولذلك لم يسرب هذا عن هذا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سرب عليه فلذلك قال العلماء لما قالوا يا رسول الله أتصلي قال المسلمة أمامك فيه ماذا فيه أن الطالب يمكن أن ينبئ شيخه وفيه أيضا أن المفضول يمكن أن ينبئ الفاضل وفيه أيضا أن الناس يمكن أن ينبّ وهو عالم يمكن أن ينبّعه جا يمكن أن ينبّعه جا وفيه أيضا أنه إذا تأخر في المسير يصلون في ماذا يصلون في الطريق على الراجل وإن تأخر قبيل الفجر الفجرفة لا عليه إن شاء الله نعم حدثنا عمرو بن علي قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة العشاء إلى نصف الليل وهذا إن شاء الله سيأتيكم الحديث لكن إذا خشي خروج الوقت أنا ذكر ماذا يفعل يصلي أن السنة للحاج أن يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا جمعا وقصرا بأذان وإقامتين في مزدرفة لكنه إذا وقع أنه تأخر فهذا يقال له لا يثمع علي حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمرو بن علي من هو عمرو بن علي؟ عمر بن عالي الفلاس صحيح عمر بن علي ابن بحر ابن كونيز هذا يقول العلماء مكبر ومصغر هكذا يقول في اسمهي التكبير وتصغير في اسمهي التكبير وتصغير ماذا يقصدون يقصدون عمر بن علي ابن بحر هذا مكبر ثم ابن كونيز هذا مصدى الباهلي وهو أبو حفص البصري الفلاس الصيرفي وهذا كانوا يقولون أرشق من ماذا؟ من علي بن المديني أرشق من علي وكانوا يقدمونه كانوا يقدمونه وقالوا بأنه ثقة صاحب حديث ولذلك احتقالوا لا يبالي حدث من حفظه أو حدث من كتابه وكان من الضباط الأفذاب من أصحاب الحديث حتى إنهم فضلوا على علي بن المديني وكان أهل بلده يتعصبون له يتعصبون له نعم قال حدثنا عبد الوهاب حتى قال صالح نجزر ما رأيت من المحدثين ما رأيت من المحدثين بالبصرة أكيس من خياط ومن أبي حفص الفلاس ومن أبي حفص الفلاس فهو ثقة إمام حافظ حج قدموه على ماذا؟ على علي بن المديني رحم الله الجميع نعم قال حدثني أمن؟ حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب من هو ابن عبد المجيد الساقفي هذا مر بيكون في كتاب الإيمان نعم قال سمعت يحيى بن يحيى ابن سعيد الأنصاري هذا هو الذي سبق عني فنعم قال أخبرني سعد ابن هذا سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف ومعروف من شهور بيكون يكي وكونيته أبو إسحاق وقيل أبو إبراهيم وقيل أبو إبراهيم وطبعا أمهم قم كنثوم بنت سعد قم كنثوم بنت سعد يقال إنه كان قاضي بالمدينة نعم ابن نافع بن جبير ابن مطعم وقال بأنه أيضا هو إمام الأئمة ثقاء وكان واعضا واعظا وكان واعظا من سعد من هذا سعد بن ابراهيم نافع ابن ولذلك قال بأنه تكلم فيه الإمام مالك شيء إن كان بينهم لا يهمون الآن ما قيل. قيل إنه طعن في في نسبه وقيل إنه كان بينهم حزازات التي تقع بين أهل الحديث ومعلومون إنهم يقولون المعاصرة حجاب المعاصرة حجاب نعم تابع نافع بن جبير بن مطعم بن عادي بن نوفل بن عبد مناف هذا نوفالي وله كنيتان قيل أبو محمد أو أبو عبد الله المدني نعم وأيضا هذا كان إمام الأمن التالي أخبره أنه سمع عروة من المغيرة ابن شعبة يحدث عنه هذا عروة ابن شعبة الثقفي أبو يعفور أبو يعفور الكوفي نعم يحدث عن المغيرة ابن شعبة المغيرة ابن شعبة معروف هذا سبق لكم صحابي جليل في كتاب الإيمان والذي يطعن فيه بعض الطرقيين أو الطرقيين منهم الأحمن الغماري وكان عنده من من؟ كان عنده جماعة من الصحابة يلعنهم وهو ويرد عنده وللأسف وكان حتى بعض مريديه أو مريديه كانوا يلعنون صحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلون هذا ماذا؟ يجعلون هذا ويحكون قصة أن حريز قادرنا بأنه يلعن سيدنا علي كذا وكذا هذا غير صح لا ينصح فقال أحمد الغماري إذا كان هو يلعن عليا فأنا ألعن معاوية وألعن سفيان آآ آآ أبا سفيان وألعن المغيرة وألعن ويصال يذكر أسماء ويحفظون هذا ويكربون على حريز قال بأنه قال يعني في سيدنا علي كنت لك بمنزلة هارون من موسى فقالوا لم يقل له هكذا قالوا بأنه قال كنت لك لك بمنزلة قارون من موسى قارون من موسى وهذا كله كذب هذا كله كذب فلذلك يلعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نعم طيب قبل أن تذكر المثل هذا الحديث أو هذا السند سداسي أم سباعي أم رباعي ما هو؟ ها؟ هذا السند سداسي سباعي السند سباعي وما هي لطائفه؟ هذه اللطيفة الأولى أن أن سباعي سباعي الإسلام ثانيا التنوع في صيار الأداء ولاحظوا هنا أنه جمع وأفراد جمع وأفراد يعني فيه تحديث بالجمع وفيه الإفراد التحديث بالجمع والتحديث ماذا أيضا بالإفراد وفيه الإخبار وفيه السماع وفيه العنعن وفيه العنعن ولذلك اقرأ السبب العام لتفاهمك اقرأ حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا لاحظ تابع حدثنا عبد الوهاب قال نعم سمعت يحيى بن سعيد هذا قال. إذن التحديد ثم السماع ثم أخبرني سعد الإخبار الإنسانين. نعم أن نافع بن جوبيد ثم بن المؤمن ثم أخبره أنه سمع عروة ابن المغيرة. بن السماء بن... أيضا نعم. يحدث عن المغيرة بن شعبة. نعم. أنه كان مع رسول الله صحيح. صلى الله عليه وسلم في سفر. أه. وأنه ذهب لحاجة لحاجة له. وأن مغيرة جعل يصب الماء. آه بن... آه نعم. آه ثم أيضا ماذا من الطائف الأسنار؟ الأربعة من التسليم. آه. أولا في ما بين بصري وكوفي وماذا آخر ومدني مدني. وفي أربعة مماثل من, من التابعين طيب لاحظوا أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض, بعض. واحتقى بعض العلماء هذا أحسن اللطائف أحسن اللطائف أربعة من التابعين كرو عن بعضهم بعض. اسمه تابعيان صغيران من هم؟ أو من هم؟ يحير مسعيد يحير مسعيد ومن آخر؟ سعد بن جبيران وسعد هذن كيف هم؟ صغيران وإثناني وثناني كيف هم؟ وسطان وهما من؟ نافع بن جبير ومن آخر؟ وعروة وعروة بن المغيرة وفي من لطائف اسماء تنبؤ دقيق النظر في السنب في ماذا رواية أقران ها في موضعين أيضاً رواية إحياء بن سعيد عن ورواية عن رواية إحياء <تصفيق> والسعد يعني في موضعين رواية الأقران في موضعين الأول في من في الصغيرين والثاني في من في الوسطين الوساطين ففي ماذا في رواية من فيه رواية يحيى سعيد عن سعد رح... وفيه ايضا رواية من نافع, نافع بن, بن جبير عن عروة المغير احسنت ان هذه من لطائف هذا الاسناد يلا تابع الآن الحديث قل عن المغيرة بن شعبة كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفه، وأنه ذهب لحاجة الله، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه. هذا كان في رواية كما سياتي إن شاء الله في كتاب المغازي أنه كان في غزوة تبوك. آه في غزوة تبوك وهذا سياتي إن شاء الله اللي فاتبعه المغيرة بإيداو. آه فاتبعه المغيرة بإيداو. تابع. وهو يتوضأ فغسل لاحظتم هذا الحديث ماذا فيه هذا الحديث ماذا فيه فيه دليل على الإعانة في الوضوء لأن المغيراء هو الذي كان يصبهم على النبي صلى الله عليه وسلم لاحظتم في رواية أنه كان يصب على ذراعيه وفي رواية فغسل وجهه نعم في رواية أنه كان عنده جبة شامية ضيقت الكمين فلم يستطع إخراج يديه فأخرجهم من أسفل فغسل ذراعيه ثم مسح رأسه ثم قال المغيرة قال بمعنى أهو قال المغيرة يعني قال المغيرة هكذا يعني أهو في رواية قال المغيرة فأهويته في رواية أو قال المغيرة فقال له نبي دع يعني أهو وفي رواية قال المغيرة فأهويت لأنزع خفين وكان عليه خفان فقال دعهما فإني أدخلتهم طاهرتين فمسع عليه ركزوا في هذا الحديث جيدا فإني دعهما فإني أدخلتهم طاهرتين في ماذا يستنبط هذا الحديث يستنبط منه ويجوز الإنسان أن يلبس الضيق من الثياب فأنتم لاحظتم أن الكم كان ضيقا، ضيق ثوب كان ضيق الكمين، قال فأويته أو قال يعني على القول أن هذه الرواية صحيح أن فيها قال بمعنى أوى يعني فعل، فهذا أيضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الجبة الضيقة وقد فعل شنيا ولم يستطع إخراج يديه. فأخرجوا ما من ماذا؟ من أسفل، من أسفل، وماذا في آخر؟ ركزوا جيدا في الحديث. دع ما فإنني أدخلتهما طايرتين. البصقتين على الطهار. لا قبل هذا هناك جبّشامية جواز لباس الكفار. إذا لم يكن مما اختص به. الزنار وغيره. معنى انه يجوز الانسان ان يلبس جبه رومية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولان الشاب كانت بلاد الروم. قبل ان تفتح طبعا. بلاد الروم. يعني بلاد النصارى. كانت بلاد النصارى قبل ان تفتح. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم. فيدل على انه لا بأس ان يلبس الانسان السياب التي تأتي من بلاد الكفار ولا دليل على المنع أبدا كما أنه سيأتينا إن شاء الله يجوز استعمال أواني الكفار إنما أمرنا بغسلها فقط لماذا؟ لأن الأصل الطهارة لكن إذا كانوا لا يتورعون نغسلها إذا كانوا لا يتورعون وإلا في الطهارة فإذا علمنا أننا أنهم لا يضطرون من نجاسا نغسلها وإلا فلا ثم أنا أريد أن تدقق النظر في قول صلى الله عليه وسلم دعوهما فإني أدخلتهما طايرتين وقد سبق أن قلنا بأن المسعى الخفين في شرطان والفقهاء وضعوا له شروطا كثيرة من هنا إلى أفغانستان وهي شروط لا أساسها من الصحة ومعلوم أنه المسعى الخفين هي رخصة أم عزيمة الصحيح أنها رخصة الصحيح أنها رخصة والرخصنا ينبغي أن تناطب الشروط وإلا أصبحت عزيمة وإلا أصبحت عزيمة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعهما فإني أدخلت هما تعلمون أن المالكية ذكروا كما في بداية المجتهد ذكروا أنه يجوز للإنسان إذا أدخل أدخل الخفين العين التساخين إذا أدخل الخفين على طهار هذا باتفاق على طهار على وضوء يمسحوا عليهما لكن إذا كان أدخلهما اشترى الخفين اشترىهما جديدتين فلا بسهما على غير طهار هل يجوز له أن ينسح عليهنا؟ الجواب نعم نعم على ظاهر الحديث وهو قول مرجوح وهو قول مرجوح وإنما لا يجوز الإنسان يفتي بهذا بما أنكم ونحن معكم طلبة علم أذكر لكم هذا وإلا العامي ما ينبغي أن تفتي له بهذا فيجوز للإنسان أن يتساهل في بعض الأحيان ويترخص في هذا لأن النبي قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين طاهرتين أو قال على طهر أدخلتهما طاهرتين يعني الخفين طاهرتين واضح؟ ولذلك هذا القول ذكره حتى منه في البداية في البداية وقال به بعض العلماء وقال بعض المشايخين إنما نستجيب في بعض الأحيان أن نفعل ذلك ونترخص في بعض الأحيان أن نفعل ذلك ولكننا لا به والفاضل قد يفعل الشيء ويترخص فيه ولا يفت به واضح ألا؟ وأن لا, يجعل لا يجعله ديدنه وهجيره يعني طار طار يمسح لا حتى ولو لم يدخلهما على طار نعم واضح؟ واضح ألا؟ ن ايه العامل ان من ظاهر الحديث يعني ينص من, من ظاهر الحديث ليس القصر على الخالص وانما وإن لا هو السنة السنة المتفق عليها ان يدخلهما على طهاره ان يدخلهما على طهاره ولا هو وجه لنفض الحديث دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين طاهرتين فإذا قلنا طاهرتين معنى أن الخفين أدخلوا ما كيف طاهرتين؟ فلذلك كانوا يترخصون ويجيزونها كما قالوا في مسألة صلاة الجنازة يعني من العلم من أجاز صلاة الجنازة بدون طهار قال ان الصلاة خالية من الأركاء وهو قول مرجوح أو قول ضعيف قول ضعيف وقال به حتى ابن في بداية المجدين وكما قالوا أيضا بأنه يجوز الإنسان إذا كان على جنابه وتيمم ألا خلاص رفع الجنابه ولا يعيد الاغتسال وهو قول أيضا مرجوح أو قل ضعيف أو قل ضعيف واضح؟ إذا نقف هنا والله تعالى أعلم وأحكام وبإذن الله عز وجل نواصل بعد عيد الأضحاء وتقبل الله كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وبارك فيكم وحفظكم وجعلكم من العلماء العاملين آمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته